حكمة بالغة فما تغن النذر فتول عنهم يوم يدع الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهتعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر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 119. كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ظلال وسعر أولقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلنا الناقه فتنة لهم فارتقبهم واصبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطفوا فقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر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 إذ قم السقرا إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلم حب البصر ولن أهلكنا أشياءكم فهل من ذكر وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقاعد صدق عند ملك مقتدير